الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خركه يا جمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه والصن بسنته إلى يوم الدين أنا داعث فقد تقدم معنى أن من علق الطلاق بشرط فإنه لا يطاع الطلاق إلا بعد وطوع الشرط وبيلنا أن هذا هو الأصل وقدم لك نصوص الكتاب والصيلة على أن المسان العربي يقتضي هذا الشكم وأنه لا يقع الشر إلا بعد وقوعه لا يقع النصوص إلا بعد وقوع الشر وبناء على ذلك شرع المصنف رحمه الله في تفصيل ما تقدم من أدوات الشروع فإن قال المرأة فيه إن قمت فأنت طالق فبينه وبين الله عز وجل أنه إن قالت امرأته فإنها طالق عنه وهذا يقصد أنه متى وجدت شفة القيام فإنه من الله متى لم أطلقك يعني إذا مضى زمن يتعلق طلاق ولم أطلقك فأنت طالق وعلى هذا فإننا ننقل لمجرد خلق به في الطرار إذا مضى بعد المغضى الذي خلق به بشرط الصلاحة على هذا الوصف قدر يمكن فيه الطرار ولم يطلق طلقة شئاً مثلا لم أطلقه معي أو إذا لم أطلقه اختلف في إذا يعني الظلمان يبحث إذا بعمل تبقى إلى آخر الحياة الشيخ ذا قال لها إذا لم أطلقت فأنت قالت ننظر إلى آخر حياة أسبقه نموذر وكأن إذا فيها شبهة الشقية وإن كانت إذا فتعلق أعوضا بالجنم إذا جاءت جيد أظيم أي وقت تسلمت فيه فأنت قالت فإننا نمتظر إلى حين سلامها فمتى ما تكلمت حكمنا بكمها قال قالت لا. أو من قال؟ أو من قامت منكنا كأن تكون عنده نساء أكثر من واحدة فيقول من قامت منكنا فهي طالب ومن تكلمت منكنا فهي طالب فيختص الطلاب باللخي تكلمت وحينئذن نتوقف حتى توجد هذه الصفة فمن نجدت فيها هذه الصفة حكمنا بقلاصها دون غيرها نحن أو كلما قمت فأنت طالع أو كلما قمت فأنت طالع كلما تقتضي التكرار وتختلف عن شرقتها من الأذوات أنها توجد تكرار الطلال بتكرار السهل ولكن هذا يختلف بحسب اختلاف النساء فهناك فرق بين المرأة التي عقد عليها الرجل ولم يدخل بها وبين المرأة التي عقد عليها ودخل فإن كانت المرأة وكانت الزوجة قد عقد عليها ولم يدخل بها وقال لها كل ما قلت فأنت طالق فإنها إذا قامت القيام الأول طلقت ثم بعد ذلك بهذا الطلاق تصبح بائن عن حصته فأجنبيه تكون أجنبيه فلا يسري عليها الطلاق بعد ذلك ما دام أنا هل يسرع فيه كلما قمت فأنت قاله فهذا يعتد أن يتكرر الطلاق بفرارتها لكن إذا قال لها إن قمت إن قأت إذا قمت أي تكون قامت متى قمت فإن هذه الأدوات لا تقطب التفرار فاختصت كلما بهذا الحكم كلما قمت وكلما تكلمت وكلما دخلت وكلما خرجت هذه كلها انذار فاقتضي كلها كلها شروط إذا وقعت مكررة وقع صلاق المكررة هذا إذا كانت المرعة غير مفتول بها كبير بالطلقة الأولى لكن إذا كانت مفتولا بها فقال لها كل ما تكلمت فأنت طالق فتكلمت فطلقت الطلقة الأولى ثم تكلمت بعد ذلك تطلق الطلقة الثانية ثم تسبعها الطلقة ثالثة لأن الرجية يسبعها طلاق حكم وحكم الزوج oppose تكلق بين الم التي تكون في العصرة التي لا تكون في العصرة التي تكون في عصرة مسقوناً بها والتي تكون في العصرة غير مسقوناً بها أبنائز فمتى وجد طلقت فمتى وجد هذا الشر طلقت المرأة الحكم بطلاقها متى وجد متى وجد الشر وهذا نبني على الأصل الشرعي في كتاب الله والسنة الإنسان أن المشروط يقع بعد وقوع الشرط وبناء على ذلك نقول الذي نعرفه من لسان العرب ومن لغة القرآن ولغة السنة أنه إذا شرق وقع المشروط بوقوع الشرط وعلى هذا نقول نصمي يعني متى وجدت يعني متى وجدت هذه التفاة التي شرقها الزوج فإننا نحكم بطلق امرأته قال رحمه الله تعالى وإن تكرر الشرف لن يتكرر الشيء إلا في كل فإن تكرر الشرف لن يتكرر الشيء يعني فيما تقدم من الأدوات فلو قال لها إن تسلمت فأنت طالق فإننا نطلق بالسلام الأول ولو تسلمت بعد ذلك مراف وكراف فلا نطلق عليه لأن إن لا تقصدي فترارا وإذا ومسى وإلي كلها تقصدي لأنه لو وجد الشرط وجد المشروط دون مظر إلى فترار فالتكرار لا يستفاج إلا من كل ما من أداه واحدة وهي كل ما فإنها إذا اشترط بها وقال كل ما خرجت البيت فأنتقال تنظر إلى جمال هذا القرآن وجماله وثماله وعظمته وما أدع الله في المنسفة من الأحكام كذلك الآية تأتي في المسائل أن فقار علم المرضعات وإلى ذلك تعلق المسائل الحن وكذ يرسم بالقرآن كله بعضه ببعض ولذلك استمدق أبي رضي الله عنه من هذه الآية أن أمع الله الحن ستة أشهر لأنه كان الغضاء عنه سنتان من شهر فما يدقى معنا إلا ستة فإذا اضبط ان الاقل من شروط شكه اشرك تتفرع من فائض فائض منها لامر ابن تزوج المعلم ودخل عليها كلمه افكيا عنه نعم ساحدد المره عده الوخا من الحداد وبعد ان همت من العده جاء رجل من شروطه وطلق وهنا صيغه تكون مبنية أو يكون الشرقية على نفسك إن لم أطلقتي إن لم تقومي إن لم تقعدي إن لم تتكلمي فهذا على النسل على الإصلاة والثاني على النسل فإذا قال لها إن لم أطلقتي فأنت طالب فهذا متعلق بالشرط المحر لا علاقة له في الزمان وبناء على ذلك نقول الزوج إذا قال لامرأته إن لم أطلقك فأنت طالق فقد اشترط فينا بينه وبين الله أن زوجته إن لم يطلقها فإنها تطلق عليه بناء على ذلك نقول إن مع أن يقع منه طلاق فحينئذ ينحل أتعلق وهذا في أي حالة في حالة ما قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق بالسلام عندما يرى أن الثلاث تقع بكلية واحدة فالأصدق أن يطلقها طلقة الماشدة لأنه قد إن لم أطلقك فانتصالكم بالثلاثة فالواحدة وهي التي اشترق لوقوع الانتصائها ووقوع الثلاثة أفضل من ووقوع الثلاثة أو يقل لها إن لم أطلقك فانتصالكم طلقتهم فالطلقاء هم من الطلقتين ولذلك إذا قال لها إن لم أطلقت فأنت طالقا فإن لم يتقيت بالدمان المعين ولم يتقيت الشرط إلى الزمان ولا تقضي الأداة فإذا منحها من الأدوات وبناء على ذلك يقول العلماء في إن التي تتمحب بالشرطية من تبغ إلى آخر حياة أولهما موثنة لأنه يقول إِنْ لَمْ أُطَلُقْكِ فَأَمْتِقَالَ فَبَيْنِي وَبِينَ اللَّهِ إِنَّ طَلَاقَ إِلَّكَ إِنْ لَمْ يَحْصُدْ مِنْيَ طَلَاقَ والطلاق إذا بقي لدى الشياء لم يطلقها فإنها لا تطلق عليه حتى يبقى قبل موته قدر جمال الطلاق فتطلق عليه لأنه يتحقق حينئذ أنه لم يطلق هذا الخيال وعلى هذا قال نمضع إلى أسبقه ما إما أن تكون هي تموت قبل أبوها متقبل فأسبقهما موتاً قبل موته في الحضار يمكن وقوع الطلقة فيها إن لم يطلق فإنها تطلق عليه إن يطلق فإنها تطلق عليه فقوله إن لم أطلقت فأنت طالق سورة الجملة أنه اشترطت هذه كعلامة فإذا ان تجد الآن في كلام ممكن إننا نفهدنا بهذا الكلام لأن المصنف الآن سيذكر الستة الأشهر وسيذكر الحرب على سنين وسيذكر الاستباع وكل هذا يختلف بحسب الاستباع بالأحوال فالرجل ثارة أن يقول لمرأتي إن كنت شاملا فأنت ثم لا يجامعها وتليد المرأة بعد هذا الكلام الذي قال فالحين إيد بن أعلم أنها كانت حامل عدلة أن يتلفط بموجد قطرة لكن هذا محسولة سنبقر من شاء الله وأما إذا قال لها تكون حامل فهذا الموحى الثاني المؤسية شيرة الإسلاس وشيرة المزيد إن لم تكون حامل, حامل فأنتقى أن يطلق فيه إذا كان امرأة أو يطلق فيه إذا كان رجل ونصر للطلاق فإن مضى قدر ذلك الزمان طلع فإن, طلع. فإن المحط فقل مثال ذلك قال لمرأته إن لم أطلق فأنتقاله وسبقت بذل وفاة فلم تضل إلى ما قبل وفاتها بيسير فحين أيضاً إن لم يطلقها فإنها تطلق عليه بالشرط وعلى هذا نقول إن المرأة تطلق إذا سبقت بالوفاء بشرق أن ينضي أو يبقى من عمرها قبر الزمان لك يمكن أن تطلق فيه ولا يطلقها لأنه يفوس الطلاق بفواسر إذا فات هذا الزمان اللي هو قدر الوفاء بقدر تلف فضل الطلاق فإن هذا القدر من الزمان يفوت الطلاق بفواهن تتحقق الشرق إلا أن أطلقت سفاً في طالع وبناء على ذلك قالوا إن إنت لا تقصدين التعلق بالزمان ليست متعلقة بزمان إنما تعلقت بمحر الشرقية وكذلك بالنسبة للرجل فلو أنه امتنع من قلاقه حياته كلها حتى بقي قبل وفاقه بزمان نسيق نظرنا كان الزمان يفتع لقدر الطلاق ولم يتلقف بالطلاق وقع الطلاق بالتعليف وعليه ننظر إلى أشبقهما موتا لأن الطلاق يفوت بفوافه أي بموته ونقدر الزمان قبل الوفاة شواء كانت المرأة وكانت غشف <تصفيق> وإن لم طلبت فأنت طالب ولم ينمغفت ولم ينميوقف هذا الشرق لم ينميوقف مثل الرجل يقول إن لم أطلبت فأمتطاب فله أحوال الحال أولى أن يكون مطلقا يعني قصد مطلق الشرقية مثل ما قصدنا فيما تقصد أن يكون بمطلق الشرقية لا ينميوقف ولا تكون في السلام قديمة تكتب التكتريب وحين إذن نقول نبقى إلى وآخر حياة أسبقهما موتا لقدر من يمثل ونقع في الصلاة فما تقدم لكن إذا نوى وقتنا فبينه الله في نفسه إلا أطلقتي عن الوم وإلا أطلقتي هذا الشهر إلا أطلقتي هذا العام فأنتقال فبينه وبين الله ما نوى فإن نوى وقتنا ونوى جمانا فإنه هو وليته لأن الطلاق اعتبر فيه نياك من هذه المثلة اعتبار الظاهر واعتبار الظاطن فإذا نواقنا ظلمه وبين الله تعجيل الطلاق بجمانه لأن هنا الطلاق مؤخر فنحن في ظاهر الله مؤخر إذا أن يبقى قدر الزمان الذي ذكرناه لكن إذا ظلمه وظلم الله مرادها في خلال هذا اليوم أو خلال هذه الساعة أو خلال هذه الجمعة أو الأسبوع أو خلال هذا الشهر أو السنة فإنه وميته بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعهال بالمينات نعم ولم تقوم قريمة لفور ولم تكن قريمة لفور إذا تلقف بهذا الشمال قد يكون أو تكون هات قريمة تدل على أنه أراد التأجيل ولم يرد التأخير مثل الرجل يقول لها فأطلق في يوم فإن لم أطلق فانتطاله فإن قوله سأطلقك اليوم هذه جملة وعد فيها بالطلع ثم ركب جملة الشرق عليها فقال فإن لم تطلق فيه فأنت طالق منتظر اليوم حتى إذا ذقي قبل غروب الشمس بقدر ما تطلق فيه المرأة ولن يتمرقها وقع عليها القرار فحين إذن نقول الأصل في إن أنها تنحض في الشق ولا تتعلق بالزمان في عدة ومتى وأي وقت منحيها وبنان عليه إذا كانت متعلقة بمحلية الشرطية من صدر إلى آخر حياة أسبقها موثن على التفصيل الذي ذكرناه ما لم ينوي التعديل هذه حالة استثمار أو تقوم قرينا على إرادة التعديل فقال لي سأطلقك الساعة فإن لم أطلقته عن سأطلق في اليوم فإن لم أطلقتي فأنت قالت سأطلق في الأسبوع هذا الأسبوع فإن لم أطلقتي فأنت قالت فإن جنة الشرق تركبت أو ركبت على ما قبلها فأصلحت مقيدة وقامت القرينة على أنه أراد التعديل ولم يرد نحط الشرقية المال ولم يطلقها ولم يطلقها يعني فقل الشرق منتظر إلى آخر الحياة أولهما موت المال فلقد في اطار حياتي اول هنا موته <تصفيق> رحمه الله متعاله لماذا يقول اخر حياه اوله موته لان لان عندما الطلاق المصدر والمحل المصدر هو الزوج الذي يطلق الزوج الذي حمل له الشرع ان يطلق زوجته من هذا المصدر هو يقول في صيدة الشرط أولى يقول إن لم أطلقش فالطلع يقع هو ويتعلق بها هي وهي الناحة فحين إذن إما أن المصدر أو يحوث النحال فقوله إن لم أطلقش فالطلع لا يتعلق بنيته والطلع لا يتعلق بنيته فحين إذن بينه وبين الله إنه يداني يطلق فهي طالق في حين ذا نقول ينضع نعطيه المهلة الى اخر حياته بحيث يبقى من عمره على قدر الطلاق ولا يطلق فتطلق عليه لان الشرق بينه وبين الله انه لذا أن يطلق طلقا على الامراض واما اذا مات فيه قبله فانه في هذه الحالة لحمل الطلاق قد ان لم تطلق فيه فاصلحت في الجهة الثانية المتعلق يفوت الطلاق وجه ثواته فكما أن الصلاق يخوط بفوات المصر فذلك يخوط بفوات المحل وهي المرأة وجنان على ذلك إذا كان يخوط بفوات المصر أو فوات المحل تنظر إلى أصدقهما موتاً لأن الصلاق يخوط بموت أحدهما بغض النظر عن كله رجلاً أو مرأة وعن هذا قالوا ننظر إلى أصدقهما موتا فإذا بقي من عمره على قدر الطلاق سواء كان مصرا له الرجل أو كان محلا فإنما نطلق المرأة بفواتها لكنا لن نشطق عددان قال رحمه الله ومثالا أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالح ومضى جمن يمكن إيقاعه فيه ولم يسأل طلقت قال رحمه الله تعالى ومثالا ومتى هذا للزمان متى لن أطلقك فأنت طالقا ومعنى ذلك أنه بمجرد ما يتكلم نغطيه فرصة هي قدر الطلاق بحيث لو فقد مضى زمان لم يطلق فيه فهي طالق بخلاف الأدائل إن إما تنحضت الشرطية ولا تتعلق بالزمان هذا إن وللقنا أنها أم أدوات الشرط وعلى هذا طبعا جمهرة النحاء يعني لا تتعلق بالزمان من الشيء الأصل لكن مثلا مثلا متعلقة بالزمان فدره بمع مثلا لم أطلقتي يعني إذا مضى الزمن يفعل الطلاق ولم أطلقتي فأنتقال وأنا هذا فإننا منظر لمجرد تلقّده بالطلاق إذا مضى بعد اللفظ الذي تلقّد به بشرط الطلاق على هذا الوجه قدر يمسن فيه الطلاق ولم يطلّق طلاق حينه مثالاً أطلّق إثنان أو إذا لم تطلّقه اختبت في إذا بعض النار يلتق إذا, إذا ويرى أنها تدفع إلى آخر الحياة بشيث إذا قال لها إذا لم أطلقه فأنت طالق ننظر إلى آخر حياة أسبقهنا مرتب وكأن إذا فيها شهرة في الشرقينة وإن كانت الإذاة تعلق أيضا بالدمان إذا جاءت زيت أو إذا جاءت أمر أو إذا جاءت قيامة أو إذا كل هذه تتعلق بالدمان فالمرضي الوقت بالدمان إذا جاء أمر أي وقت مجيد أمر وإذا جاء قام زيت أي وقت قيام ضري فإذا لم أطلقت فأنت طالق فقد أسند النبي إلى الزمان يعني مضى زمانه هذا على من المذكرهم يصنف اختاره أن إذا ومتى وأي وقت فهذه كلها تتعلق بالزمان ونطلق بعد صيغة الطلاق بالشرطية على هذا الوجه بقدر الزمان الذي تطلق في المرأة فلو فرضنا أن نستغلق دقيقة أو ثلاثة أربعة لقيقة إذا مضى الدقيقة أو ثلاثة أربعة دقيقة بعد تلقضيه هذه الكلمة فلق الخليل فاطلق عليهم المرأة إلا من يطلقها نعلم أو أي وقت نبغط النقص فأنت طالق أي وقت نبغط النقص فأنت طالق فضينا هو ضينا الله أي نسيغ العموم ولذلك تحممت الزمان فأي وقت من أطلقك فيه فأنت طالق ننظر فإن مضى بعد كلامه وقت يمكن أن يقع في الطلاق فإنه داقي في المنقبل لأي وقت فإذاً يقع الطلاق في السبال هذه النظراتية وهذه الوقت إذا لم تطلقها هاته ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يشعل طلقك ومضى زمن أي هذه الصيغة التي تقدمها والأدوات التي دفعها إذا ومسى أي وقت ولن نقع لأنه لم نقع طلقا طلقت المرأة وحكمنا بكونها طالقا هذه حعلانة فإن تجد الآن في كلام المسنس إننا نهدنا بهذا الكلام إما نحن نفعلها الآن فيذكر السكرة في الأشهر وفيذكر الأربعة السمين وفيذكر الاستفرار وكل هذا يخلط بحسب الاختلاف الأشهر فالرجل تارك يقول لمرأتي إن كنت حاملا فأنت طال ثم لا ينزل وتجد وتلد المرأة بعد هذا الكلام الذي حامل لذلك نعلم أنها كانت حامل قبل أن يتنفط لموجد أقرب لكن هذا تفسير سنذكر إن شاء الله وأما قال لها إن لم تكون شاملة فهذا النوع الثاني من الفيئة صيرة الإثراس وصيرة النسيحة إِنَّا تَكُونِ حَامِلٌ فَإِنْتِقَالِهُ مَنْ يَصَبَّقُ عَلَيْهُ مَنْ يَجْرِ عَلِيْهُ مَنْ يَجْرِيْهُ مَنْ يَجْرِيْهُ مَنْ يَتَكَلِمْ بِهُمْ فهذه الشيء يعني اختلفا متعددة أنا طالب الإن أن لا ولا يننف فقد يعني فتح مثل هذه الألحاب فرجل يتفعني وقل خلصي امرأة في كلما نبعص اللقص فإنتقاله كلما نقبل التحرار كلما لم أطلق كيف أنت صالت أخر المصلح الشلام عليها لأن الأدوات الأولى عندنا أصلح الثلاث أمام لكن الآن الأولى وهي أم الأدوات ثم أتبعها بإذاء ومتهاء وأي وقت وهذه كل مباشرة يقع الطلاق بعد الأولى أن الأولى تتأهر والثلاث الأخر ننظر الى قدر الزمان المباشر فتباشر طلاقه تقع بعده مباشر تقع بعد الصيغة مباشرة اذا نظر زمانه يمكن ان يقع فيه طلاق ولا مقلق لكن كلما كل يقع الطلاق مباشر بعد الصيغة سينثل عن ادوات الثلاث التي تقدم لكن كني ما تقضي السكرار فالامر فيها اشب من قوله اذا من اقلقتي وما طلق من طلق نفسي واي وقت من طلق نفسي فهذا يختلف عن كل لأن لان هذه وايضا ان تطلق هي المراه طلقه واحده انا اقصد لكن اذا قال كلما لم اطلقها امك طالق اختلف الحكم باختلاف النساء فان كانت المراه مدخوله لديها فإنها إذا مضى زمن بعد هذه الصيغه زمان يمكن فيه الطلاق ولم يطلق طلقة في الطلقة الاولى ثم نمسذر بعد الطلقة الاولى جما من يمسي الوقوع الطناقصين تطلق الطلقة الثانية ثم تطلق الطلقة الثانية فالأضل ان يقول مباشرة انتطالك حتى يخرج من مشكلة التكرار في كلنا هذا اذا كان في عثمته لكن اذا كان في عثمته قد دخل بها هذا المرأة المدخول بها اما اذا كان قد عقد عليها وزي في عثمه ولم يتخذ بها فانها اذا نضى جنم يمكن ايقاع الطلاق فيه بعد التلف به بالشرط ولم يطلق وقعت الطلق الاولى وانتين تعلمون ان غير المطلق بها اذا طلق الطلق واحدة اطلحت اجنبية فجاءت الطلق الثاني فلم تصابح محلمك لأن المرأة فاكت بالطلق الأولى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لذا نكتبوا من أبناك ثم من قبل أن تبكتون فما لكم عليهم من محدث فاكتونها فالمرأة بمجرد طلاقها الطلق الأولى وهي غير مدخول بها تصريح أجنبيا فإذا قال كلما من أطلقت فأنت طالق فضينه وضين الله أن الطلقة الأولى تقع إذن مطلق بعد قطيرة مباشرة والطلقة الثانية تقع كذلك والطلقة الثالثة تقع كذلك فإذا تلقت الطلقة الأولى فإما الطلقة الثانية سأثي على محل غير قابل لل統ق الطلقة الثانية تأثي على محل غير قابل للطلقة وكذلك للطلقة في المشكلة لالطلقة الثالثة ولا ثانية ولا ثالثة إذن الثلاثة أن كل ما فيها أحكامelson أن كلما إذا أضيهت بفيضة النفي يقع الطلاق بعدها مباشرة كبقية الأجواء غير إنه هذا بالنسبة للحكم الأول الحكم الثانية أنها تقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة المشروفة وعلى هذا نقول إن الطلاق يتكرر وتجين المرأة من حصته بشرط أن تكون مدخولا بها فإن كانت, فإن كانت غير مستوراً بها فإنها تطلق طلقة واحدة تدين بها وتطلق أجنبية ففرد الطلقة الثانية على غير المحل ولا تصادح محلاً سيكون وجودها وعدمها على حد ثوات فأصلت كل كلما الأزوات الماضية في الحال وتخالب في الحال توافح كلنا الأدوات المتقدمة أن الطلاق يقع بعدها إذا مضى وقت يمكن أن يقع فيه الصلاة ولا يوقع الصلاة هذا بالنسبة لكلنا وإذا ومتاوع وإي وقت ما. فكلها منجرد مضي وقت وزمان يمكن أن يقع فيه الصلاة ولا يطلق تطلق علينا مرأة في شدة النفس وتخانف كلنا بقية الأدوات أنها تكذر الطلاق ويتسرر بها الطلاق. إذا تفرر الشرط إلا إذا كانت المرأة غير مخطول بها هذا بالنسبة لكل ما نعم وكل ما لن تطلقك سأنتقارك وما ظاهرين في نعيقاء ثلاث مرتبة فيه طلقة مكتول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى وتبين غيرها غير مخطول بها بواحدة تبين كش وهذا ما يسمى ببينونا الصغراء قال رحمه الله تعالى وإن كنت فقعتتي أو ضم قعتتى أو إن قعتتى لذا قمت أو ان قعتتى ان كنت Laser طال swag لن تطلب حتى تقوم ثم تطلب قال رحمه الله تعالى وإن كنت فقعتتى وإن قمت فقعتτέ الاني اثنان شدق هنا ان الفقها اني فقها, إن فقها رحمه الله هذه يعني من ثمات كتب قد قتب فيها أمثلة غريبة لكنها مرتبة ترتيب ومرتبة ترتيب جديدة الآن أنت تتكلم عن كتب الشرط وقد تأتي بالشرط على طبق واحدة وقد تدمع الشرط مرتبا على كتبين قد تجمعها على ثلاث كتبات يعني افرض أنك قرأت هذا الشرط وشألك سائل القرأ أنت قرأت الطلب وعلمنا أنه إذا وقع الشرط وقع النصور لكن علمنا أنه إذا وقع مرة واحدة فهل إذا اشترط شرطين أو جمع دين صفتين في الشرط واحد أو جمع دين ثلاث كتاب في صيبة واحدة, واحدة أو أكثر الشرط على الشرط هذه كلها أمور موجودة في لسان العرب كلها أشواء أكثر جمل موجودة في لسان العرب ونطف به القرآن ورد في كتاب الله عز وجل في سنة من السلام كما سنبينه ولذلك يرد السؤال بقوله مثلا ان قمت وقعتك إن قمت فقعتك إن قمت ثم قعتك إن قمت أو قعتك فإذا إذا جئت تتكلم عن صيرة الشرق تتكلم بطريقته الطريقة الأولى طريقة الإقراض أن أأتي بشرق واحد مفرد وهذه الطريقة إذا جاء واحد إما بصيرة الإثبات أو بصيرة النساء ان دخلت الدارة فأنت هذا إثبات مفرق فإذا ننظر فقط للدخول وتارث يأتي بالنحل إن لم تدخذي فأنت طارق إن لم تسمعي كلامي فأنت هذا مفرق وننظر فيه فقط بانتفاء الشيء الذي علّق الصلاة على المحل لكن هناك في الإثبات يتمح بين الشيئين وجنهه بين الشيئين تارثاً يكون على سبيل التمويل فيأتي في بصفتي ومراجه أن أي واحدة منهما وجدت فإن الطلاقين إن قمت أو قعتك له أول التمويل وقد يأتي بالشيئين بإثنين مجموعين لها بعضهم إن قمت وقعتك يعني القيام ما أرسل وقد يجعل الشيئين ورطئ أحدهما أدنى كان شيئين اثنين إما ليأتي فيهما مجموعين إن قمت وقعت فيسر أن تقوم أولاً أو تقعد أولاً حكم واحد إذن حندنا حتى يكون الأمر واضحاً فيغة في شرق مفردة بشيء واحد إما أن تكون إتباعاً أو تكون نفساً وقد تقدم السلام عليك وقيمنا أن الأدوات تختلف وأحوابها تختلف وأن إن لا تختص في الجمال وإذا ومتى وإي وقت وكلنا يحقى طلق بعدها مجاشرة في صورة النفي إذا لم يطلق وفصلنا في هذا يدخل سؤال الآن في الجن بين الصفتين أو أكثر من صفتين ربما ثلاث أو أربع فإذا جمع بين الصفتين فأكثر إما أن يجنع على سبيل وجود الكل فأن يقول إن قمت وقعتك فمراده أن يقع القيام والقعوب إن أكلت وشرفت إن زرت الوالدة وزرت الوالدة فأصلح مراده أن تقع الزيارة للوالدة والوالدة فإذا جاء بشي العين والشفتين إما أن يقصد نجمع الأمرين من النعيم أو يقصد وجود أحدهما إن قمت أوقع أحدهما هذا إذا قصد وجود أحدهما لأنها تطلق بمنذر بله وتارثاً إذا قصد مجموعة الشئين يعني الشئين يثنين على بعضهما تارثاً يجعل أحدهما مرصداً عن الأرض وتارثاً لا يغفر فهو يقول لنا إن أكلت وشريت. فلو أنها شربت أو ظلم ثم أكلت فإن القلاق ولو أثلت أولا ثم شردت فطرقا لأن المرض مجموع الأمر مرح إن أثلت وثلت ولم يقصد خطيقا لأن الواق لا طيب لكن في بعض الأحيان يريد خطيق إن أثلت ثم شردت إن قمت ثم قعدت الحينئذ لا نبعي للقعود إلا إذا ودد قبله قيام فلو أنها قعدة خارق طائمة إن قمت ثم قاعدت ثم قاعدت فالطرع شرقه بأن يكون قبله خيام فلو كانت قاعدة لا حتى تقوم ثم تقل فإذا الشيئان الأكثر إن كان مراده مجموع الشيئاني فلا إشتار إن كان مراده وقوع حدهما مرفداً عن الآخر الحكم أننا لا نسع الطلاق إلا إذا وقع الثاني مرثداً على الأول فهذه كلها مقيدة بالسلام يعني لا يهم في الأنفاء مهم فقط أن تركض أن الغلمات يعلم هذا كعلان فإذا امتجب الآن في كلام المسنج إذا ما مهدنا بهذا الكلام لأن المسنج الآن سيدكر السبتة الأشهر وسيدكر الأربعة السنين وسيدكر الاستباع وكل هذا يختلف بحسب الاستباع للأحوال الرجل كانت يقول لمرأتي إن كنت شاملا فأنت قال ثم لا يجال يعلم وتلد بعد هذا الكلام الذي قام فحين عيدنا نعلم أنها كانت حامل قبله أن يتلفظ بالموجود أقل لكن تشير سنذكر إن شاء الله وأنه قال لها إن لم تكون شاملا فهذا النوع الثاني من الصيغة صيغة الإسلاح وصيغة النبي إن لم تكون حاملا فأنفقه الثلاثة إذا كبر فتبر لما جعل الإمام ليؤسمى منه فإذا كبر فكبر قال يحرم أن يتأخر عن الإمام في التكبير لماذا لأن الله أمر لعنه إذا كبر فكبر ما قال إذا كبر كبر لما قال إذا تدّرها تدّرها إن كان طبعاً هذا على سيئة السبب في الأطفل بالفاء فالفاء هنا تقتضي وجود الشيء مباشرةً تقول جاء محمد فعله معناه أن علم دخل وراء محمد مباشرةً فالفاء تقتضي الترتيب مع الولائك ولذلك يقول بعض الغلماء إن الله تعالى يقول لما قال أصحاب موسى إِنَّا لَمُدْرَثُونَ لما رأوا فرعون فلأتاه من بحر أمامه وإذا بفرعون قد جاءه بخيره وردله أجده وعدته فرأوا النوت قال أصحاب نوسى إنا لم يدركوا فلم سمد حلا إن معنى ربي سيهدين فأرحينا ننظر إلى بلاغة القرآن فأرحينا حتى كان بعض من شائحنا الخطوع علينا كل الله انتهى نوسى من نوسى حتى جاءه الوحي اضرب بعطا في الاخر وهذا من كرمه سبحانه نومائقا احدا فيه عند, عند, عند الكرب ان لا فرج عنه فقال الله تعالى كن لا ان معي ربي سيديه فاوحينا نقل واوحينا قال فاوحينا اشاركا الى ان الوحي نزل عليه مباشرة بعد يتينه بالله سبحانه وتعالى أن الفرق تكتب الأصل عن أصل من التركيب المباشر فهو إذا قالنا إن قلت فقعتك وهذا يقصد أن يكون القيام أولاً ثم القدود بعده في الشرق ويشهر حد قيامه يقول نعم هذه التركيب المباشر الثانية أو ثم قعتك لأن المراد هنا فقط التركيب والفرق بين الفرق أن الفرق ولا والمباشر وثم تقضي التراثب بالتأخير تقول جاء محمد فعلينا يعني جاء علي بعد محمد المبارك فكأنه مستقيم بذعرهم في النبي ولكن ذا جاء محمد ثم علي هذا يقضي أن هناك فاصلا ووقتا وزمانا فصل بين نبي محمد ونبي عام فإن قال لها إن قلت فطعتك إن قمت ثم قعت اشتركت صيغتا في كولي الثاني المرتب على الأول وهذا هو الذي يريده المخلص لكن مسألة التركيز بسرعة وعلى الوراء هذه مسألة أخرى استفاد من اللغة أو إن قعت إذا قمت إن قعت إذا قمت إن قعت إذا قمت هذه دخول الشرط على الشرط ودخول الشرط على الشرط يصير المتقدم متاخرا والمقدم مؤخرا والمؤخرا مقدمان قلتها إن قلت إن قعدت فحينئذ يكون القعود ثابقا من خلال إن قلت إن قعدت الشرط الثاني يصير أولا والأول يصير بعدك أنك اشترطت في الشرط ولله فقالوا اعتراض جنة الشرق على الشر يصيجر المتقدمة متأخرة والمتأخرة مقدمة المصلف كما ذكرت جاء صيغة إن قمت سقعتك إن قمت ثم قعتك إن قمت إن قعتك إن قعتك إن قمتك فحين لا بد أن نسلع إن قمتك ثم يكون بعدها يطلق القيام ثم يكون بعده القدر إن قمت فقعدت فنشترق القيام أولا ثم القدر بعده إن قمت ثم قعدت إن قعدت إن قمت فمعنى إن قمت أولا ثم قعدت بعد ذلك والدليل على ذلك قوله تعالى ولا ينفعكم نفسي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد ان يغيركم هو ربكم يريد فرجكم ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم إن كان الله يريد ان يغيركم فجعل النسخ اخرا مقدما فعندنا لا ينفعكم ركزت على قوله إن اردت أن انصح لكم وركزت على قوله ان كان الله يريد أن يغيركم واصل التقدير إن كان الله يريد أن يغيركم وأعرف أن أ صحلكمثلاثلا تأسم فجاء الج تقدممة معخر ودلا المحثراء وهذا معروف نار الغة الأرا فإلى هو إ قال إن قنجير من ف فعنا أن حقود الق أن أكون ألى أن فقط فجاء بغاية المص وب حوله وقة إلى كان الله يريد عن يغية إبا فقال ونا شأكم المصط إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يجيب عنه يجيب فإذا الأول شيء أن يكون الله يجب لهم هدايته فلا ينفأهم النظر حتى وضعنا حياته فقومه يقدم المؤخر والأخر المقدم يدل على أن اعتراض كل الشرط على الشرط يخلّه بتغطيب أو قاعدت إذا قمتِ أو إن قاعدت إذا قمتِ فأخذ الله لماذا هذا المعنى؟ فأنتي قال قلنا تطلب حتى تقوم ثم تطعب حتى تقوم ثم تطعب إذن الجمل كلها يراد منها الترتيب الجمل المتقدمة كلها يراد منها الترتيب أولا إن قمت فطعتك فلابد أن نقع قيام أولا ثم طعب لو أنه قال لها إن قمت فطعتك فأنتي قال إن قمت فقعدت يسأل ربه أن يصرف عنه الغضب وأن يصرف عنه عواقبه الرجيلة هو ساوشه المردية وأصبابه المضبية إليه والأمر الثاني عليها أن يأخذ بالعلاج النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب قال يا رسول الله أوصني قال لا تعذب قال أوصي أجذني قال لا تغضر قال أجذني قال لا تغضر فكرر له وكية ثلاث مرات فالغضب فيه نفق من الشيطان ولذلك استعاد من البيض صلى الله عليه وسلم من نفق الشيطان فهو ينفق الإنسان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى انتفاق أوزاجه وحمرار وجهه هذا من نفق الشيطان فيأخذ بالعلاج النبوة على وجه الأرض شريعة الأعمى من هذه الشريعة التي دخلت فأعطت كل مسلم حدود ألفاظه ومذلولات ألفاظه والصير التي يتكلم بها في لسان وفي عرضه وهذا غاية العدم وغاية الكمان وغاية الكمان فهذا كله مدهي على إعطاء كل شيء حقه وقدره حوّر إلى قام. إن كنت فقأت في فقيضة تقصد الترتيب لا يقع الصلاة بدون وجود الترتيب المشرط فيها وإن قال إن كنت ثم قأتها إننا لا نطع الطلاق عليه إلا بيقول الصفتين مركزة مركزة ثامنها الأول على مؤتضى لسان العربي ولغتها وقفت على هذا بقية الصفاء ودلالي تطلق بمجموديهما ولو غير مركزين ونقع لها إن كنت وقعت فيها انتصاله فقامت القعدة أو أولاً ثم قامت وقعت طلاق فالفرق بين هذه الحالة الأبس والواضح والحالات الماضية أنه قال لهذه الحالة الماضية إن قمت ثم قعدت إن قمت ثم قعدت فلا يستفيد الطعود إلا إذا سبقه قياماً وعلى هذا لا يقع الطلاق إلا إذا وقع صعود بعد قيامه وعما في الحالة الثانية بالأبس والواضح أن قمت وقعته فلو قحل كل ما قامت فإنه يقع القلاق بمجموع الأمرين بغض ماذا أن كنهما مركبين أو لا هناك رضي أو بوجود أحاديهما أو تقتضي التنويع تقول خذ هذا أو هذا لمعنى أنك المباحنة أن تأخذ هذا أو هذا ولو يباح لك الجنس بينهم لأن أو تقتضي التنويع ولذلك فكثارته إطعام أشركم من أو تقناص الخيونة أهليكم أو تصوتهم أو تحرير رقمكم فهذا الرسام القرآن لديم دلالة واضحة ولغة تسدل دلالة واضحة على أن المرار الوقوع أحد هذه الأشياء التي عدت عنها تسدية من الصيام أو صدقة أو نصف واحد وحد هذه الأشياء يجزي الان على ذلك أقول لها ان قمت اوقع اكتفى انتطالك فان وقع قياما اوقع أو قروض فانها تطلق وحينئذ اقف او لا يتقل التشريك الا اذا نوى التشريك والجن فانه لا يقع الطلاق الا في المعنى لان او تأتي بمعنى الجن كما في قوله تعالى وارسلناه الى مئة الف او يزيدون اي ويزيدون وفقوله تعالى فكان قاب قلطيني او ادنى اي وادنى لان الله لا يشكر فكان قابع أو خيني أو أجنى أي وأجنى وكقوله تعالى وأصلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أي ويزيدون الله لا يشكر الله تعالى هو أعلم بخلق و أعلم بعباده هنا في لغة العرب تأتي بنعم الجمع كان ثمانين أو زادوا ثمانية فما تقول الشاعر أي وزادوا ثمانية فأو تأتي بنعم العقل المقتضي بالتشريك فإن قصد التشريك وقع على التشريك وإن قصد الأفضاء على التلميذ فهو أسمي امان احسن الله عليكم صديدة الشيخ وزر لكم المسوذة والأسف صديدة الشيخ إذا قال إلا أنه المسكف عن فطال غيفة لقرب الوفاة هل تعرفت عدة طلات أو عدة وفاة صادق النظر بسم الله لله صلاته والسلام على خير سبحان الله وعلى آمه وصحبه ومن وعلى بعد فإنه إذا وقع القلاق قبل الوفاة عدتها عد القلاق وهي الأصل المتنحف إننا تكون عدة الوفاة لذات الزوجة والله تعالى أعلم حسن رسول الله قد إذا الشيء هل في على في التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقله عليها ولمن يفتد بها أصلاق صنع كل ما تزوجها الوالد أو والد وإن على فراعا دخل بها أو لن يدخل بها فإنها محطمة عليك فلو أن نمتد عقد على امرأة ثم طلقها أو توقي عنها أو غالعة أو نحن ذلك مما يشتر به ذواب العصمة فإنها نحرم لك يجوز لك عن تطافقها وأن تختلي بها وأن تشافر معها ويجوز لك عن تدورها حكمها حكم لنحرم سواء بسواء لقوله تعالى ولا تَمْتِحُمْ مَا نَكَحَ من مِّنَ فبينت الآية الكريمة أن منكوحة الأب محرمة وجعل الشكم بتحرين مبنياً على وجود النكاح وقد ظهنا من ظاهر القرآن أن النكاح يطلق بالعمل فقط تقول لي تعالى يا أيها الذين عملوا إذا نتحكم المؤمنات ثم من قبل أن تمثتهم فدل على أن النكاح يقع بدون دخول وعلى هذا المرأة تكون منكوحة للأب مجبب العقل فلو فرضنا مثلا ذهب الوارد وعقد على نوعاته ولم يصف بها وبعد العقل من باشرة أراد ابنهان يصف وقال يا شيخ واردي عقد على كنان وأريد أن أدخلها المئة من يصلي يخصد عند الوقت ووقت الصلاة ومع ذلك العقل ليس ووقت الصلاة هذا تكتل عند الغروب وأجيب عن ذلك لأنه إذا جلس ينفذر الصلاة في الصلاة وهذا محل نظر لأنه قال قائم مصلي إلا أن يكون اسم فائل أمواب به اسم المبعوحين لهم مقيما على حالة يكون فيها بحطن المصلي وحينئذن يتبع أن يكون من بعد ثلاث العصر ومن الجمعة يجد في المصلاة إلى ان تبرد الشمس ويسأل الله حاجة فأيما كان أسأل الله العظيم رب العرص التليل أن يردقنا من فضلي العظيم وأيما كان عليه شارك المسلم أن تفتح ماذينا شوى بينا الله ومن أضرح ما بينه وبين الله فبلع قلبه بالخوف من الله وثقفة اللجأ إلى الله وحمام رجاء في الله من حيث الأصل الحديث عام أن الصلاة الجماعة تقبل الصلاة الفجر بفجع عشرين لذرة عام لكن هناك نصوص أخر قلت لها بعض العلماء جماعة النفس في قوليهم حديث بهريرة خلاصة الرجئي المسكيدي والسوقي تضعف على خلاصة جيبيتي 25 أبعث والذي يظهر والله علم عندنا هنا اختلفوا في هذا بعض الغلماء يقول ان ال 27 مختصة بالجماعة المسكي وال 25 لغير جماعة المسكي فيجعل الدرجتين بالنسبة من الخروب الى المسكي فتكثر جماعة عن جماعة والفضل بينهما بالخروج وبعضه الى ما هو الأطوى يقول 27 لا تعارض 25 وصحيح أن السبع والعشرين تشمن بما أتنسل وغير المسل لكن الخمس والعشرين ضعف غير الزعف لأن رواية في صحيحة طلاة الرجل في نسيدي وسوقي تبحث على طلاة جديتي خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه وجملة ذلك من ثابت التعليم في فترة القضية تقوله وذلك أنه أي فأنه أنلل الحكم أي كانت بـ 25 لأنه إذا خرج من البيت لا يفرجه إلا الصلاة لم يخطو قطرة إلا كتبت له بها درجة حسنا وعطع له بها درجة وحطعه بها خطئ الحديث فعندنا الدرجات الـ 27 تكون للجماعة لكن جماعة المسجد أفضل من جماعة البيت للتضعيخ 25 أضعيه وجماعة الزبط صلاة ليس في كالصلاة كما جاء في الحديث البديهي ونفيها ان التجمعات وجماعه الاكثر عدد افضل من الجماعه الاقل عدد وجماعه بالنفس القديم افضل من شرط المكانه والجماعه بالنفس المضاعف افضل من النفس غير المضاعف هذا قدريا نفسي سنقول بحيث الاصل الدماء ضعفه لصلاح الرجل مع بشر لقول ان صلاح صلاح الرجل من الرجل اذكى من صلاح وحده ان ان افضل الجماعه بحيث الاصل يقع في كل جماعة التحققت برجل برجلين او رجل وامرأة او رجل وقبيل فهلأ كلهم جماعة ولكن تختلف جماعة عن جماعة من حيث الآجر ومن حيث الزواف ومن حيث الفضل على حسب تصديد الشرع وتحريره بين الجماعات تريدت الشيخ عند ثواني قضطي وشدتي بين زوجي وزوجتي ان ذا يطاق من لحمنا فتنبر وانه نرتشف من افضل اسباب النعمه سبحان الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان الغضب من الله يبتلي به و اذا وجدت اثصاب الغضب فان النفس الانسانيه قد تخرج عن طورها وتجاوز حدودها إلى ما لا نتحدث عطباه ولذلك يستذل الغربان في بعض المواقع ويؤديه الشيطان فيتلس قضب ما لا يجود أن يتلس قضبه ولربما يعتدي حدود الله تتلس قضبه أو يفعل أمرا لا يجوز له كعله وعلى هذا الواجب على المسلم أن يسأل ربه أن يسرف عنه الغرب وأن يسرف عنه عواقبه الرديئة هو شاوكه المردية وأسبابه المضبية إليه والأمر الثاني علينا أن يأخذ بالعلاج النبوي الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب قال يا رسول الله يا أوصني قال لا تغضب قال أوصي زبني قال لا تغضب قال زبني قال لا تغضب تكرر له وسيلة ثلاث مرات فالغضب فيه نفخ من الشيطان ولذلك السعادة الولي صلى الله عليه وسلم من نفخ الشيطان وهو ينفخ الإنسان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى اتفاق أوداجه وإحمرار وجهه هذا من نفخ الشيطان فيأخذ بالعباد النبوي الذي دينه عليه الصلاة والسلام ومفق العلماء رحمه الله عليه وذلك بذكر الله عز وجل في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل وهو في سورة في الغبر قد احمرت عيناه وانتفقت أوداده فقال عليه الصلاة والسلام أعرف خلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقيلت إلى الرجل فذهب عنه ما يجده الله أكبر إذا رزق الإنسان ذكر الله فيه كذلك الذكر في الخير للعبد في الدين والبنيا والآخرة فأفضل الأعمال وأبتاها عند الإزة والجلال وأعظمها في بنوغ العدل للتعادة في الدنيا والآخرة ذكر الله جل جلال ومن ذلك أنه في حالة الغضب وقال له أذكر الله جل جلال والذكر من قسم إلى قسمين الذكر المطلق والذكر النسقي والذكر النسقي هو الذي يقول للمناسبة وللحال فمثلت إلى رأيك شررا تقول أعوذ بالله فالاستعادة مناسبة للشرح وإذا رأيت خيرا قلت اللهم أني أسألكا من فضله فهذا ذكر لأنه مناسب للحال فلما كان الأبد في هذه الحالة نادينا نفس الأمنارة فالشيطان يريد به الشر وظواعب تهيج هذه الأمور وتقويها وتدع المسل لمجاردة حدودها التدع إلى الله سبحانه وتعالى فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى: "وإنا لغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو الوسوس الليل والله تعالى وعد من استعاذ ان يجيبه فقال وانه من زغلك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو الوسوس الليل والله ما امرنا أن نستعذ به الا لخير لنا في ديننا ودنيانا واخرتنا فيستعيذ الاضابه بالله الجوده لكن من يستعيذ يستر من شر فقد يأتي الغضبان ويقول أستعذ بالله ولا يذهب الغضب لأنه استعاذ بالله بقلب منصرح واستعاذ بالله وهو لا يستحضر الله جل جلاله ولذلك الشيطان يضع خياشينه وفرطونه على قلب العبد وينفر فيه فإذا انتلأ القلب بالإيمان انصرف الشيطان والخناس لأنه ليس ملاك أقوى من الإيمان بالله جل جلاله ولذلك في الحديث الصحيح أن العبد يذلك كفر فقال سائف الشيطان انتفخ الشيطان وتعالى لكن إذا ذكر الله من خمس الشيطان فذهب كالخرجلة حقيماً واجهوراً بإذن الله كالجلال فالذي يوصى به الغضبان أن يغفر الله بالنجلة فيقول أعوذ بالله, أعوذ بالله يقول أعوذ بالله السميع العليم للشيطان الواجي من همدي ونفه من نفه ونفي من ذلك من الاستعادات الواردة في الشرق فيستعيد لله عز وجل كذلك مما يذهب الغضب الوضوء فإن الوضوء يطفئ ثورة الغضب ومما يذهب الغضب صغير رحال فإن كان قائماً قائداً، إن كان قائداً قاماً وإن كان في البيت خرج عن البيت، وإن كان في مكان لدد وقصونا فارق نجل فالدد يكفونا إما من فينك الشيطان، فلا تقل بعد الذكران عن قوم الظالمين فإذا رعى قوم يتذلونه للشرح وقوناً يستدلونه إلى أسلاف الغضغ ويذبونه إليها إن بغي أن يتركهم ويهجرهم ويثالقاً ويجارثاً حتى نرى استدله الشيطان فيقعنا على فتنة العقضاء نسأل الله العظيم صب الأرش الكريم للسائل فتنة أن يعيدنا منه الزغاق الشياطرين إنه هو سميع العليم سارقناً فضلة الشيخ إذا كان لجرار الميت مفتد وقريب هل يجب له أن يمشي إلى الأدربي لحصول فضر خصوصاً أنه يسمع يقامة الصلاة في مسجده القريف سابق نظام إذا كان المسجد الأبعد أكثر جماعة أو كان المسجد الأبعد أفضل في مسجد الشعبة أو كان المسجد الأبعد أقدم فهذه كلها خضرها الشر فالمسجد الصديم خضله الله على المسجد الجديد كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أقوى أن تكون فيه وجعل القبيل لأنه عمر بذكر الله أكثر من غيره وكذلك أيضا المسكد الأكثر عددا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاةه وحده وصلاةه مع الرجلين أكثر من صلاةه مع الرجل وما كان أكثر فهو أكثر وهذا يجل على أن الجماعة الأكثر عددا أفضل وعلى هذا سيجز له أن ينطلق إلى المسكد الأبعد إذا كان لفضيلة نص الشر عليها والله تعالى أصابقنا الله فضيلة في الشيخ ما هو راضح في جاعة الإجابة يوم الجمرة وما هو عمل الثلاث في تلك الساعة أصابقنا الله آآ والله وقلتنا إلى كل الفجر نطلقنا من أحفر أداء عمل الثلاث في تلك الساعة عمل الثلاث لأن التي كانت في القرون المفضلة إخوان أشرقوا على من يجيبكني لا تسأل المسائل عظيم دعوه يسأل سؤال لا ينزل ما وراه والله ما قل إلى العزل سؤالا وقف دين يدي الله يسأل عن كل كلمة فيه ليست النساء إلا فتاوى هاتف وكان دعوه صلى الله عليه على رفتتين ويحذب من يسأله ويقول له إنما هي الجنة والنار فأشف عليه يعني إما أن أجيبه فأدخل الجنة وما أن يجيبه فأدخل النار ليس أعلى يريد أن السائل إلى سائل ينتب ونعلم أننا بشر وننا حدود قدر من العلم وفقه في الدي عم العليم أن ساعة الإجابة فهذا أمر في أكثر من أربعين طول ما هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة فيما يقوم من أربعين طول في خمسة واربعين في هذه المسألة وخذ من ساعات الجمعة من أرض لهذا آخره ولو أن ساعة الجمعة دلغت سنئة ساعة لم تتجد سنئة طول كل مرء محتمل هذا بأصل الشر والذي يظهر أن الله تعالى أخاها لحكمه ولا شكما كثاً عظيماً منها أنه لو كشف الله ساعة الإجابة لتسلط الناس بعضهم على بعضهم فآذ القوي البعيث وآذ السفراء والصلحاء وحصاً من ذلك من الشر والبلاء والله بالعليم ولكن الحمد لله الذي لطف بعباده وثانياً أنه لو علمها كل الناس لربما يصلطوا بها على الشهوات والنهيات فأهلكتهم وعذبت عليهم دينهم مجميعهم وآخرهم فأصلح أهل الشهوات تطلبون هذه الكاعة فإما لشهوة نفس أو شهوة من شهوات النسوذ التي لا تسمد عقباها تكون متاعا عاجلا وتبعة منسجورية في الآخر فاستلف العلماء في هذا فقال بعض العلماء نتاعة الإجابة من أقرب الأطوال أكثرها يعني قوة قيم إنها تكون ما بين طروع الشم وجلوس الخطير هذه المرحلة ما بينها أطوال فبعضهم يختار ساعة الغفنة وهي حمية الضحى لأن الناس في إطبار على الدنيا ثم إن إذا ترك البيع والشراء في الضحى ومضى إلى المسك ويكون مبكرا للجمعة ويحصل فضيلة اليوم على أكثر وجوههم في قلوبنا في أول النهار ويختلفون طبعا بعضهم يتعلوها في الأول وضعهم يتعلوها قريبا من الزوار أقل للزوار بشيء يكين وقيل إنها بعد الزوال مباشرةً وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء لحديث عائشة رضي الله عنها إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء حيثب أن يفعد لي فيها أمن الصالح وقيل إنها الساعة من طلوع الخطيب إلى انقضاء الصلاة وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها ساعة قليلاً وطلوع الخطيب إلى انتهاء هذا يأخذ وقت طويلاً وساعة ليس مرازدها تكون دقيقة إن هو معلوم إن من مراجب كما ورد عليه السلام أشار بيده يتقال لهم يعني إنها بحضار في أثيرة ولذلك إن صعود نكون هذا المكام أن نقوللنا من طبيعة الخطيط انتهاء الصلاة وقال بعض العلماء إنها الساعة التي في يدل فيها الخطيط بين القطبتين وقال بعض العلماء إنها من امتداء الصلاة إلى امتهاق الصلاة وقيد التشهد في وقت التشهد وقال بعض العلماء إنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة يكون التاعة الأخيرة في يوم الجنعة في اللحظة الأخيرة لا هذا هذه المشكلة لأن النبي صلى الله لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم مصلي فقائم مصلي يخفض أن الوقت وقت الصلاة ومع ذلك العصر يخفى وقت الصلاة قاصة عند الغروف وأجيب عن ذلك لأنه إذا جلس ينفذر الصلاة فهو في الصلاة وهذا محل نظر لما قال قائم مصلي إلا أن يكون اسم الفائل أنواب به اسم المضعوح أنه مقيم حالة يكون فيها بسكن المصنف وحينئذ يتجع أن يقوم من بعد صلاة العصر ونجوم عيدة فيه مطلاة إلى أن تغرض الشمس ويسأل الله حادثا فأيما كان أسأل الله العظيم رب العرض الشريف أن يربطنا من فضله العظيم فأيما كان عليك أسأل المسلم أن تصلح ما بينك الله ومن اصبح ما بينه وبين الله فبلى اقلبه بالخوف من الله وصدق وجل الذي الى الله وخان الغذاء فينا عند الله وتناي رحمه الله وفق الله وشدد ومن اراد ان يكون منجاب الدعوه خليق الاقامه واستجاب دعوته ومن اراد ان يكون مستجاب الدعوه فليثبت في توفيق الله فاستنحي على الله ومن اراد ان يكون مستجاب الدعوه فيكتب من النوافر فإنه ما أثر عبد من النوافر إلا أحبه الله وإذا أحبه فسأله أعطاه شئله وإذ استعاد به أعاد كما قالت تعالى في الحديث القدسي ولئن سأل من أعطينه ولئن استعاد من أعيدنه فهنيئاً ثم هنيئاً لمن وفقه الله من خيرات وفعل الطاعات حتى أصلح مجاوبة الدعوات لسأل الله العظيم رب العرش الكريم من واسع صدره وهو أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كم الله وسلم وبرك يا رس الله وكيكم الفضيلة الشيخ هذه امرأة سائلة تقول إن امرأة متزوجة ولكن يعاني من مشاكلة كثيرة تعني المشاكلة الزوجية فلا يمضي اسبوع إلا وسقع مشكلة ويهجدها جوجها بالخلاق فتقول السائلة هل من مرتيحة من الأجواج في هذه الحالة أجزاكم الله وسائل في الأجواب والزوجات فتقوى الله عز وجل ولا شك أن المؤمن خاصة في هذا الزمان الذي في نحنه وكثرت شتنه مبتلا في مسئه وأهله وماله وولده وذكر العلماء رحمهم الله أن الأبد إلى أقاب الذنوب خارج أبيته ربما وجد شؤنها مع أهله وزوجه فأوص الزوج أن يتقل الله عز وجل ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح ما بينه وبين والديه أقرى الله عينه في زوجه وولده فعلى الزوجة هنا يتقل الله عز وجل هناك فأني أخذ ذي التي يتقل الله بها زوجه وأهله وذريته وخاصة في هذا الزمان فالصبر مطلوب من الزوج ومطلوب من الزوج فألا الأزواج يتحملوا فما وجد من خير شكروف وما وجدوا من شر ينسكروه أو صبروا عليه أن أمكان الصبر وأما بالنسل الزوجات فأوطيهم لتقوى الله عز وجل فإن المجل ربما استفذته زوجه ونربما آبته وأبرته كانت كبدا في حصول المشاكل فأوطي أخي الشائلة وغيرها من معاش المؤمنات أن يتقيم الله للأزواج وأن تهيأ كل امرأة خالفة لزوجها في بيت الزوجية ما يكون سكنا له ومودة ورحمة خاصة لهذه الزمان فكما نقول للأزواج إن الزمان زمان خفا ومحا نقول للزوجات فالزوجة إذا جاءها زوجها من عمله أو جاء من أصحابه أو رفقته ربما جاء من شكة الشكر فجدي هم وغم محتاج إلى حنانها ورعايتها وإحسانها في وبدل ونحن ذلك فعليها أن تذب لذلك ونحكم المرأة على بطيرة لأنه ربما تغير زوجها عليها بسبب غفلتها عن سعاملها معها فتكون في أول أيام الزوجية ودودة قريبة رحيمة لزوجها ثم فجأة بسبب مشاغل البيت أو مشاكلها يتغير اسلوبها أو طريقتها بدون قطر فيفهم الزوج أنها لا تحبه وأنها لا شرصا منه فالجحف المرأة على تغيير اسلوبها أو تغيير طريقتها والتألم أن حسن التدعب للذوت تجير إلى الجنة فإن وجد الظوت يشكرها ويذكرها ويحفن إليها فالتحن بالله على نعمه فالتشكر على صدره وإن وجدته يكفرها ويؤذيها ويذرها فخير لها في العاجل والآجل فالله لا يذيع أجر من أحسن عمل على المؤمنة بل على كل مسلم أن لا ينتظر من أحد في هذه الدنيا أن يكافعه على العرف الأخير وعود نفتك ذائما ألا تنتظر من أحد كلمة الشخص وأن لا تنتظر من أحد عشراكم بالزميل ووجه وجهك للذي فطر الصمارات والأرض حنيفا مسلما موقنا وإن الله عز وزل من يخيبك لكن الدنيا ولا في الآخر والله ما من امرأة تغفر وتصابر وتحسر إلا أقر الله عنها بطبرها وإحسابها آجلا أو آجلا وجمع الله لهذا خير الدين والدنيا والآخر وخذار في الجوج فليضحي بما ينسطيع فإن وجد المرأة الصالحة المؤمنة التي تأثرف بجميلة قال الحمد لله وهذا من عاجل ما يكون من البشرى في الدنيا وإن وجد كفران الجميل والتمرد والآلية فليمتد وجهة الله وليقول اللهم قبرني اللهم درني في مخيضة وليحفظ الثوابة فإن الله عز وجل فيكتب له الأجر والمثوبة لأنه ذلاء ولقد عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر مذنئ كله خير ولس ذلك إلا من المؤمن إن أطابته ضراء وصبر فكان خيرا له وإن أطابته صراء وشفر فكان خيرا له نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهننا شفره على الفطراء وأن يثبت قلوبنا في كل ضراء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك